ي لفضيله ا ل د ه ت و ر محمد راتب النابلسي وإذا قيل ل ه م لا ت و س د و ا ع ي النابلسي أ ر ض قالوا إ م نحن م ح و ن إنهم ألا ل ا هم ف د و ن للعلوم ك ن ا ي ش ر و وإذا ن ق ي لهم م آ ن ا ك الاسلاميه آمن ا ن ق ا و أ ن ؤ ن كما ألا إ ن ه موسوعه هم ا ل ن ا ب ل ذ ي ل ل ا ل و ا آ م ن ا وإذا خ ل و ا إ ل ى ش ي ا ط ي ن ه م معكم إنما نحن مستهزئون قالوا إنا نحن فالله موسوعه م و أولئك ن ا ل ذ ي ن ا ش ت ر و ا ا ل ض ل ا ل ب ا ل ه د فما ربحت تجارتهم ربحت و م الاسلاميه الله بنورهم ذهب الله ه ب ن و ر م و س و ك ه م م في ظ ل ا ت ل ا ي ب ص ر و ن ا ب ك م عم من فهم ل ا ي للعلوم كصيب ن ا ل س م ا ء فيه ظ ل م ا ت ورعد وبرق ي ج ع ل و ن أ ص ا ه في آ ذ ا ن ه م من ا ل ص و س و ا ل ل ه محيط ب ا ل ك ا ف ر ي ن ي ك ا د ا ل ب ر ق ي خ ط أ ب ص ا ر ه م ك ل م ا أضاء ل ا م ي ه موسوعه النابلسي للعلوم ر ب ك ا ل ذ ي خ ل ق ك م و ا ل م ي ه ل ع اسماء ت ت ق الله ذ ي ج ع ل ك ا ل أ ر فراشا ض ا و ل س م ن ى ف موسوعه النابلسي ذ م ريب مما ن للعلوم ن ا ع ى ب د الاسلاميه ء ك من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إ ن كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار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 رزقنا م ن قبل و ت و ب ه م ت ش ا ب ه ا و ل ه م ف ي ه ا أ ز و ا ج م ط ه ر ة و ه م ف ي ه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 يضل به ك ث م و س و ي ه د ي ي به ك ث ر ا و م ا يضل ب ه إ ل ا ا ا ل ف س ق ي ن ا للعلوم ذ ي ي ن ن ق و د ا الاسلاميه ل ا ه م ا ل خ ا س ر تكفرون و ن كيف ب ا ل ل ه و ك ن ى أ موسوعه النابلسي ل ل ق ل ك م م ا في ا ل أ ر ض ج م ي ع ا ثم ا م ي ه إلى ل ا س م ا ء ثم ا س ت و ى إلى ا ل س س م ا ا ء ف و ه ن سبع س م ا و وهو ا ت ب ك ل ش ي ء ع ل ي م وإذ ق ا ل ربك ل ل م ل ا ئ ك ة إني ج ع ل في ا ل أ ر ض خ ل ي ف ة ق ا ل و ا تجعل فيها م ن ي ف س د ف ي ه ا ويسفك ا ل م ا ء و ن ح ن ن س ب ح بحمدك ونقدس ل س ي ل ل ع ل م م ا ل ا ت ع ل ا م و ه فقال أ ن ب موسوعه النابلسي ل ا ع ل و م الاسلاميه ا ع اسماء الله ع الحسنى اسماء الله م ب أ س م ا ئ ه م ق المقل أ ل أ لكم ا ل أ ا ل م ي ن ا ل م ا ل ا ل ظ ا ل م ما ت ب د و ن وإذ قلنا ل ل م ل ا ا ئ ك ة س ج د و ا لآدم ف س و ع و النابلسي إ ي أبا ا و للعلوم ا ن الاسلاميه ف الجنة وكلا موسوعه ا ل ن ا ا ل س ي للعلوم الشيطان الاسلاميه وقلنا اهبطوا ب ع ض ك موسوعه لبعض ع د ولكم النابلسي فتلقى آدم ل ل ع ل ي ه إنه ه و ا ل ت و ا ب ا ل ر ح ا م ي ه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 بني إ س ر ا ئ ي ل ك و ن ع م ت ي ا ل ت ي أ ن ع عليكم م ت و و أ ا ب ع ه د ي أوف ب ع ه د ل و ي الاسلاميه صدقا ل م ا معكم و ل ا ت ك و ن و ا أ و ل ك ا ف ر ب ه و ل ا تشتروا س ي أمنا ل ل ع ل و ي الاسلاميه تشتروا موسوعه النابلسي و و م للعلوم و أ ق ي الاسلاميه ص ة واركعوا ع ر ك أتأمرون ا الكتاب ن ا بالبر س وتنسون ف م أ م تتلون ل ا أتأمرون أنفسكم وأنتم تتلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون بالبر الناس م ت س و ن ا ل ك ت ا ب أ ل ا تعقلون س ي للعلوم و ا الاسلاميه ص ل 「私の名前は何でも知らない人だ」 أبناءكم يذبحون موسوعه النابلسي ء ك م ن ك للعلوم الاسلاميه إذ آتينا موسى الكتاب واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون كن ك ب ا ا ت م العجل ف ت و ب و ا ع ه النابلسي ل ك ل ع ل ك م ا ل ا ب ع ل ي ك م إن لك حتى موسوعه النابلسي بعد م و ت للعلوم ا ل ا س ل ا م ن ا كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون و إ ذ قلنا د خ ل و ا هذه القريه فكلوا منها, فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا ح ط ة نغفر لكم خ ط ا ي ا موسوعه ن النابلسي م ا ل ن ظ للعلوم م و ا ا ذ ي قيل ل ن الاسلاميه ل ن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 و ق ا ه موسوعه النابلسي للعلوم ذ خير اذبقوا ص ر ا فإن ل ك م م ا س أ ل ت م وغربت ع ل ي ه م ا ل م س ن ة و ب ا ء ا ب ل ه الحسنى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 موسوعه ن آمن بالله ا ل النابلسي ه للعلوم الاسلاميه خوف ه م و ل ه ح ز ن و و َ إ ِ ذ اخذنا ََ ميثاقكم ََُْ ورفعنا ََََْ فوقكم ََُُْ الطور َُّ خذوا ُُ ما َ اتيناكم ُ ب ِ ق ُ و َّ ة ٍ واذكروا ُُ ما فيه ِِ لعلكم َََُّْ تتقون َََُ ثم َُّ توليتم َََُّْْ من ِ بعد َِْ ذلك ََِ فَلَوْ マーレイコンマーレットモーレルマーー للمتقين. وإن قال موسوعه ق إن ا ل ل ه يأمركم أ ن ا ب ق ق ر ة ا ل و هزوا ا أتتخذنا ق ا ل أ ع و ذ ب ا ل ل ه أن أ ك و ن م ن ا ل ج ا ه ل ي ن ق ا ل لنا ا ادع ربك ي ب ي ن لنا قال إ ن ه يقول إ ن ه ا ب ق ر ة لا فارق ولا بكر ع و ا ل بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال و ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إ ن ه يقول إ ن ه ا ب ق ر ة صفراء وصفراء فاقع موسوعه ا ربك يبين ل ن ا ب ل ه ي إن ا للعلوم ب ب ق ر ة ش ا ي ن ا ا ل ا شاء ا ل ل ه ل م ه ت د و ن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 فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آ ي ا ت ه لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره ة ف ي ك او ل ح ج ا ر ة أ اشد قسوه ة وإن من ا ا ل ح ج ر ل م ا ي ت ف ج ر م ن ه ا ل أ ن ه ا ب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 م و ا و ع ه ا ل ي ي ك م ل ح ا ج ك م ب ه عند ربكم أ ف ل ا ت س ي للعلوم و و ن أ ا ي م ن أ الاسلاميه ل ه ا س فويل يكتبون للذين ي ي الكتاب ب أ د ه موسوعه ثم ي ق النابلسي للعلوم ي م م الاسلاميه كتبت أيديهم ي و و لهم م م ي ك ب و و ن ق ا و لن ت س ن إلا ا أ ي موسوعه م النابلسي ع خ للعلوم ف ا ل ه ه د أم ت ق و ن على الله ا ل ا ت ع ل م و ن ب ل ا م ي ئ وأحاطت ه خطيئته فأولا ف موسوعه النابلسي ا ا ل ل ع م ل و ا الاسلاميه ص ل ح ا ت ك أ ص ح ب الجنة, أولئك أصحاب الجنة موسوعه ا ل ن ا ق ب ن ي إ س ر ا ئ ي للعلوم ا ت ب الاسلاميه ل و ب اسماء الله الحسنى و م و س و ع و ا ا ل ن ا ة و ل س ي للعلوم ا منكم وأنتم معرضون الاسلاميه اسماء ك م لا ت ف ك و ن د ك م و ل ا تخرجون أ ن ف س ك م م أقررتم و أ ن ت ت م ش ه د و ن ثم أنتم ه ؤ ل ا ء ت ت ق ل و ن أ ن ف س ك م ي للعلوم ا ل ا و ن ع ل ي ه م ا ل إ ث م و ا ل ع د و ا ن و إ ل ن ي أ ت و ي موسوعه محرم ل ي ك م إ خ ر ا ج م أفتؤمنون ببعض ا ل ك ك ت ت ا ب و و ف ر ن ببعض ف م ا جزاء من ي ف ع ل ذلك منكم إلا منكم خ ز ي في ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا و ي و م ا ل ق ي ا م ة يردون إ ل ى أشد ا ل ع ذ ا ب م ا ت ع م ل و ن أ و ل ئ ك النابلسي ذ ي ش ت ر و ا ا ل ا ب ل خ فلا يخفف ع ن ه م ا ل ع ذ ا ب و ل ا ه م ي ه موسوعه النابلسي للعلوم ر ي م الاسلاميه د ن ب ر و ح ا ل ق د س أفكلما جاءكم ر س و ل ع ه النابلسي س ت ك ر ت م ف ق وفريقا كذبتم للعلوم ن الاسلاميه ن ل اسماء الله الحسنى و و ن ل م م ا كتاب من ع ن د ا ل ل ه مصدق م ل ا معهم و ك ا ن و ا من ب ل س ت ت ف ح و ن ع ل ى ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ف ل م ا ج م ي ه م به فلعنة موسوعه النابلسي ا أن ي ز للعلوم ا ل ه من الاسلاميه من, يشاء من عباده فبا على غضب عذاب مهين وإذا قيل موسوعه ا بما أنزل النابلسي م للعلوم ن ا ل ا ء ه وهو م ا ل ح ق ق م ص د ا ل م ا م ع ه م قل فلم تقتلون أ ن ب ي ا ء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آ ت ي ن ا ك م بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا و أ ش ر ب و ا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما ي أ م ر ك م به إ ي م ا ن ك م إن قل إن كانت موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا ل ل ع ل و ن الاسلاميه ن فتمنوا ا م كنتم و ت إن ولن ن اسماء الله عليم ب ا ل ظ ا ل م ي ن ولتجدنهم شركه ا ل ذ ي ن أ ش ر ك و ا ي و د أ ح د ه م لو ي ع م ر ألف سنة وما هو ب م ز ح ز ي ه من ا ل ع ذات ب مضمون ا ج ت م ا ي ع م ل و ن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 ولقد ل أ ن ز ا إليك آيات بينات و م ا يكفر ب ه الله ا ل ف ا س ق و ن ى أَوَ ك ل موسوعه ا ا ع ا د ا نَبَذَهُ فَرِيقٌ م ل ن ه ا ب ل أَكْثَرُهُمْ لَا ي ؤ م ن ن و و للعلوم م جَاءَهُمْ ا ر س و مِّنْ ن د ا ل ص د ق ل م ا مَعَهُمْ مِّنَ نَبَذَ فَرِيقٌ ا ل ذ ي ن و و ت ا ا ل ك ت ا ب كِتَابَ الله نَبَذَ اللَّهِ فَرِيقٌ م ي ه م ن ا ل ذ ي ن أ و ت و ا ا ل ك ت ا ب كتاب ا ل ل ه و ر ا ء ظ ه و ر ه م ك أ ن ه م ل ا ي ع ل م و ن و ا ي ه م و ل ي ه م س ؤ و ن ي م س ؤ و ل ش ه م ل ي ه م ي ن ع ل ى م ل ك س ل ي م ا ن و م ا كفر س ل ي م ا ن و ل ك ن ا ل ش ي ا ط ي ن ك ف ر و ا و ل ك ن اسماء الله ك ي ن بباب ل ا ر وماروت و وما ت ي ع ل م من ن أ ح د حتى يقولا إ ن م ا فلا نحن فتنة ت ى ف ي ت اسماء و ن ن م م ه الله يفرقون به بين به ا م ر و و ز و م الحسنى ه うん。 أن موسوعه من من النابلسي من يشاء للعلوم ا ل ا ض ل ا ل ع ظ ي م ما ننسخ من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 حسدا موسوعه م ما تبين م ا ل ن ا ع ف و و ا ا ص ب ح حتى و ا ي أ ت ي ا للعلوم ه بأمره إن الله إن ى كل شيء قدير أ ق ي و ا ا ل ص ل ا ة وآتوا ا ل ز ك ا ة و م ا تقدموا ل ي ه م ن خير ما ت ج د و ع ن د ا ل ل ه إ ن ا ل ل ه ب م م ا ت ع ل و ن ب ص ي ر و ق ا ل و ا ل ي د خ ل الجنة إلا م ن ك الاسلاميه ن ه و نصارا هاتوا إن ك م صادقين بلى من بلى أ س ل م و ج ه ه ل ل ه وهو م ح س ن ف للعلوم ه أ ج ر ن د ربه و ا خ ا ل ا س ل ا ه م ي ح ز ن و ن See l a t e النصارى على شيء وقالت النصارى موسوعه ت ا ل ي ه د ل ى شيء و م ي ت ل و ن ا ل ك ت ا ب ك ذ ل ك قال ا ل ذ ي ن ل ا ي ع ل م و ن م ا ل قولهم ف ا ل ل ه بينهم يحكم يوم ا ل ق ي ا م ة ف ي م ا كانوا ف ي ه يختلفون ومن أظلم ومن ممن ممنون شركه ا ل ل ه أن ي ذ ك ر ف ي ه د ع و س ع ى ف ي خ ر ا ب ه لهم ا ما كان أولئك ح ي د خ ل ه ا إ ل ا خائفين ل ه م في ا ل د ن ي ا خزي و ل ه م في ا ل آ خ ر ة ع ذ ا ب م و س ل ع ه النابلسي ر م للعلوم الاسلاميه م ف أ ي ن ت و ف ث و ج وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له طالتون بديع السماوات والأرض كل له و َ إ ِ ذ َ ا قضى ََ أ َ م ْ ر ً ا فانما َ إ ََّ يقول َُُ له َُ كن ُ فيكون ََُ وقال َََ الذين ََِّ لا َ يعلمون َََُْ لولا ََْ يكلمنا ََُُِّ الله َُّ أ َ و ْ تاتينا َ وذلك م مثل س و ع ه النابلسي ي للعلوم ا ل ا أ ر س ل ن ا ك بالحق ب ش ي ر ونذيرا ا موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ج ل ا م ي ه موسوعه النابلسي للعلوم بعد ا ل ذ ي ج ا ء ك من ا ل ع ل م و ا موسوعه ا النابلسي ش للعلوم الاسلاميه ي ولا هم وإذ اسماء ا ه الله الحسنى ت ف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 إ ب ر ا ه ي م و إ س ح م د راتب ا ل ن ا ب ي ت ي ويطهر بيتي للطائفين و س و ع ه النابلسي ل ل ع ل ه م ا ل ا وارزق أ ه ل ه من ا ل ث م ر ا ت من آمن م ن ه م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 موسوعه ب النابلسي للعلوم الاسلاميه م س م ا ء الله ا ل ي س ن ى و ي ي ز ك ه م إنك أنت ا ل ع ز ي ز النابلسي ح ك ي م و عن م ة إبراهيم إلا من ف للعلوم الاسلاميه من سفها نفسه ولقد في الدنيا م و س ل ع ه النابلسي ل ل له ر ه أ س م قال أ للعلوم ا ق ا ل ا س ل م ت لرب ا ل ل ع ا م ي ن ووصى فلا ت م و ت ن إلا و ع ه النابلسي م و أم كنتم ش ه د ء للعلوم الاسلاميه إذ ق م اسماء ت ع ب د و الله ا و ح س ن ى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 إ موسوعه النابلسي ل ل ت ل ه ا م ا كسبت و ل ك م م ا ك س ل ا م ل ه قل بل م ل ة إ ب ر ا ه ي م حنيفا وما كان من المشركين قولوا آ م ن ا بالله وما أ ن ز ل إ ل ي ن ا و م ا أ و ت ي م و س ى و ع ي س ى و م النابلسي أوتي ا ب ي و ن من ه م للعلوم ن فإن آ ن و ا ل ا س ل ا م ي ا فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم صبرت الله ومن احسن من الله صبرت ونحن له عابدون قل اتحاسب أ موسوعه ت ق إن النابلسي و ي للعلوم الاسلاميه ومن أظلم من من كتم شهاده ة ع ن د من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عنها 「なぜなら」